بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان المجالس في تفسير المفصل شبه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الأول بعد المئة وفيه تفسير سورة الفجر من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالأقسام المتكرره بالأقسام المتكرره منه سبحانه وتعالى فأقسم بهذه الأشياء من آياته الكونية من آياته الكونية لأنها تدل على عظمته وقدرته وحكمته واستحقاقه للعبادة دون غيره وكما تكرر أنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه وأما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله ولا يقسم بالمخلوقات وأن القسم بغير الله من المخلوق شرك وكهر كما في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو فلا يأتي جاهل او متعالم ويقول يجوز الحلف بغير الله لأن الله أقسم بمخلوقاته ويقول هذا لا يجوز لك لأن المخلوق لا يقسم إلا بالخالق وأما الخالق فإنه سبحانه يقسم بالمخلوق بحكمة عظيمة كذلك وأنت مطلوب منك الانقياد والامتثال قد نهيت عن الحلف غير الله عز وجل فقوله سبحانه والفجر الواو واو القسم لان حروف القسم ثلاثه الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله من حروف القسم ويأتي بعدها المقسم به مجرورا بها والفجر فالواو واو قسم والفجر مقسم به مجرور بالباء علامه جري كسرة والفجر هو طلوع أول النهار هو أول النهار سمي بالفجر من الانفجار لأنه ينفجر عن الظلمة عن ظلمة الليل لذلك <تصفيق> سمي بالفجر وهو بداية النهار من اخر الليل قال الله جل وعلا: "مشرق حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" وهو انبلاج الصباح ما له الفجر وعنده تجب صلاه الفجر وتسمى قران الفجر قال تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر لأنها تطول فيها القراءة وسميت قرانا والفجر وذلك لأن الفجر فيه عبره وعظة وفيه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى عيث إن الله يجلّي هذه الظلمة الحالكة بهذا الضياء الشارق الواضح من آياته الليل والنهار هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الفجر وليال عشر وهذه الليال اشهر الاقوال فيها انها عشر الحجه انها عشر من الشج وقيل هي عشر الاواخر من رمضان ولكن الراجح والله اعلم انها عشر الحجه وهي عشر معظمه قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل فيهن خيرا وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فهي عشر معظمه والعمل فيها له أهمية وله مضاعفة وهو أحب إلى الله عز وجل والعمل فيها يكون بذكر الله التكبير في من حين تدخل يبدأ المسلم يكبر بالتكبير ويذكر الله في أيام معلومات أيام المعلومات في العشر يذكرون بالتسبيح والتكبير والتهليل يخصونها بذلك ويرفعون أصواتهم إلى الشوارع وفي البيوت وفي المحلات ويرفعون أصواتهم بالتكبير ومن الأعمال التي تُعمل فيها الصيام صيام عشر ذي الحجه قد ورد في حديث وايضا هو من الأعمال الصالحة الصيام من الأعمال الصالحة يدخل في الأعمال الصالحة المستحبة في هذه الأيام وفيها اليوم التاسع اليوم التاسع الذي هو يوم عرفه ويستحب صيامه لغير الحاج صيامه لغير الحاج ويكفر السنة الماضية كما في الحديث فهذا في عشر الحجه وفيها اليوم العاشر الذي هو يوم الحج الأكبر الذي هو عيد الأضحى ففيها خيرات كثيرة ولذلك أقسم الله بها تنويها بشأنها حتى يعرف حتى يعرف العبد قدرها ويستغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى وليال عشر عشرة أيام عشرة أيام بلياليها كل موسم من مواسم الخير والشفع والوتري هذا قسم الثالث الشفع والوتر، الوتر هو الفرق والسبع هو المزدوج من العدد الاثنين والاربعة هو والستة تمانية عشرة هذه مزدوجة والوتر هو الواحد الواحد والثلاثة والخمسة السبعة والتسعه فهو قسم بكل فرد وكل زوج من الاعداد من اعداد المخلوقات والمراد به والله اعلم المراد بالوتر الله جل وعلا لانه واحد احد عبد صمد والمراد بالشرع المخلوقين كلهم شفع من ذكر وانثى النباتات ايضا شافع ذكر وانثى وكل المخلوقات كلها شفع ذكر وانثى من ادميين ومن حيوانات ومن طيور ومن غيرها كلها تتكون من ذكر وهم فهي شفع واما الفرد أو الله جل وعلا الشفع و والوتر يقرأ الوتر وهذا تراث الأكبر ويقرأ الوتر الوتر الله سبحانه وتعالى كما في الحديث وتر نحبه الوتر فأوترو يا أهل القرآن والوتر هو الركعة الواحدة أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو أحدى عشر يؤتر بها المسلم أو ثلاث عشر يؤتر بها المسلم من الليل وأقله ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه إحدى عشر أو عشر هذا على الوتر يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحد والشفع والوتر قسم الرابع الشفع والوتر والليل قسم الرابع أقسم بالليل الليل الليل إذا سير في عبر وآيات يغشى هذا الكون فيظلم ويمحو لو النهار هذا من آيات الله سبحانه وتعالى يغطي الكون يغطي الجبال بظلامه. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى وفيه راحة للخلق راحة للناس يريحون وينامون فيه ولو جعل الوقت كل نهار لتألم الناس ولو جعل الوقت كل ليل لتألم الناس الله جل وعلا جعل لهم الليل والنهار يسكنوا فيه وليبتقوا من النهار معاش والليل سبات يعني نوم راحه لرايتم جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون ولا رايتم جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون فهذا من الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر هذا من آياته سبحانه وتعالى أقسم به لما فيه من العبر والعضات والمنافع والخيرات فأيضا هو موسم للقيام والتهجد موسم للقيام والتهجد والتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى كان السلف يتلذذون بليالي الشتاء طولها صلونا ويتهجدون فيها ويقرؤون فيها القرآن ينامون أول الليل ثم يقومون آخر الليل وهذا ألد شيء عندهم في الليل ألد شيء عندهم ف. فيه منافع من اعظمها قيام الليل تهجد اذا يسري اذا يسري أصله يسري بالياء ثم خففت صارت يسري لاجل مراعاه الفواصل فواصل السور فجر وليال عشر شفع والوتر والليل إذا يسري من اجل الفواصل وأصله يسري باليام ومعنى يسري يمضي وينتهي الليل لا يدوم وإنما يسري وينتهي هذا من آيات الله سبحانه ومن نعمه على, على عباده والليل إذا يسري هذه اقسام أربعة أقسم الله بها لعظمها وصوائدها ويجب التفكر فيها ما دام ان الله اقسم بها فلا بد ان تتفكر فيها وتعرف ما فيها من الاسرار الالهيه ولا تمر عليها مرورا بدون تعمل وبدون تدبر ما اقسم الله بها الا ولها شان فيها عبر فيها مصالح فيها حكم إلهية نعتبر بها من العادة اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن كل قسم له جواب فاين جواب القسم لم يذكر واضحا بعض العلماء يقول جواب القسم هو نفسه القسم هنا فالمقسمات هذه هي الجواب فهي قسم وجواب القسم بعضهم يقول جواب القسم في آخر السورة في آخر السورة وضعضهم يقول جواب القسم إن ربك لذي المرصاد إن ربك لذي المرصاد هذه بعض الاقوال في جواب, في جواب القسم ثم قال سبحانه هل, هل في ذلك قسم لذي حجر هل فيما ذكر في هذه الايات التي اقسم الله بها قسم لذي عقل الحجر هو العقل لأن العقل يتدبر هذه الأقسام ويعتبر بها وأما الذي ليس عنده عقل يعني ليس عنده عقل يتدبر ويفكر به فهذا وجوده كعدمة وجوده كعدمه لا ينتفع بعقل فلا ينتفع بهذه الآيات وهذه الأقسام إلا أهل العقول سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه مما, ي... مما لا يليق لان الحجر في اللغه او الحجر في اللغه هو المنع ويقولون حجرا محجوره هو المنع فسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق ويأمره بما فيه مصلحته وخيره وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه أيضا يعقله عن الأفعال والأقوال تصرفات الشائنة التي لا فائدة فيها وفيها مضر والعقل من اعظم نعم الله على العباد ومن اعظم اياته وهو الذي يميز بين الانسان وبين الحيوان اعتبروا هذا بالمجانين ترون نعمه الله عليكم بهذا العقل اعتبروا هذا بالفساد والشذاذ والمنحرفين تعرفوا نعمة الله عليكم بهذا العقل الذي منعكم من الضلالات والانحرافات والأفكار الخبيثة هذا بنعمة الله عز وجل فالعقل من أعظم آيات الله عز وجل ولهذا أمر الله بالمحافظة على العقل من المؤثرات من المسكرات والذي يتعاطى المسكر الذي يغطي العقل يجلد يجلد ثمانين جلده حتى يحمى ظهره من الجلد فيمتنع عن تعاطي المسكر وهذا من مصلحته ليعود إلى رشدي ويذوق. عقوبة المعصية ويعرف قيمة العقل ويترك المسك وكذلك تعاطي المخدر وهو أشد مخدرات والعياذ بالله الذي تحول الإنسان إلى حيوان أو لا أخص من الحيوان تحول الإنسان إلى أحد من الحيوان وتقضي على حياته ويصبح في حياته عاله على غيره في هذه المقدرات وكذلك المفترات من الدخان والقات هذه تؤثر على العقل تخدر الإنسان يعني تفتره عن العمل تفتره عن العمل وعن النشاط وعن الجد والاجتهاد فني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر لأن التفكير أيضا يثبت عن العمل والنشاط و... وأيضا هو وسيلة إلى تعاطي المسكر لدرج الإنسان من الدخان إلى القات إلى المسكرات إلى المخدرات يجب على المسلم ان يحافظ على عقله الذي هو الميزه بينه وبين الحيوانات والذي به يعرف مصالحه ويعرف مضاره ويميز بين الطيب والخبيث وبين الضار والنابع وبين الحسن والقبيح يميز هذا بعقله فالعقل له حرمه ولذلك صار من الضرورات الخمس التي يجب المحافظه عليها هل في ذلك قسم لذيء حجب ثم ذكر سبحانه وتعالى من لم ينتفعوا بعقولهم ولم يهتدوا بعقولهم إلى الصواب وذكر عقوباتهم وجعلهم مثلا لغيرهم مثلا لغيرهم فهم نموذج من المنحرفين نموذج من المنحرفين عن العقول هم عندهم عقول لكن صرفوها لغير ما ينفعون. صرفوها بغير ما ينفعهم صرفوها لمصالح الدنيا للملذات والمشتهيات صرفوها بغير ما ينفعهم ومثلهم دول الكفر الان التي تقدمت في الصناعه وفي المخترعات لكنهم لم يلتفتوا الى الاخره ولم ينتفعوا بعقولهم شغلوا عقولهم بشيء يفنى ويسلب منهم او يسلبون منه لا مانع أنهم يصنعون ولا مانع أنهم يخترعون ولا مانع لكن لا يكون هذا شغلهم الشاغل في هذه الحياة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يجمع بين هذا يعمل لدينه ويعمل الدنيا وآخرة هذا هو المطلوب فلا يقال ان الإنسان يترك الدنيا ويتفرغ لعمل الآخرة فقط لا هذا ما أمر الله به ولا يقال ان الإنسان يتفرغ للدنيا ويشتغل بها ويترك الآخرة هذا ما أمر الله به ولكن يجمع بين مصالح دينه ودنياه هذا هو المطلوب نكر سبحانه وتعالى نموذجا ممن خرجوا على عقولهم وانسلخوا من البشرية وقد أعطاهم الله قوة أعطاهم الله قوة ولكنهم طغوا بها أطغتهم قوتهم فلم يستفيدوا منها إلا ما يضره ألم ترى كيف فعل ربك بعاد عاد قبيلة بعد قوم نوح قبيلة من بني آدم جاءت بعد قوم نوح ونبيهم هود عليه الصلاة والسلام ويسكنون في جنوب جزيرة العرب أو الجنوب الشرقي من جزيرة العرب في بلاد الاحقاف وهي بلاد زراعية وبلاد, وبلاد طيبة التربة وطيبة الهوى وطيبة فيها خيرات وأعطاهم الله بلادا طيبة وأعطاهم الله جساما قوية أجسام قوم عاد قوية ولهذا ذكرهم هود عليه السلام قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه زادكم في الخلق بسطه يعني سعة في الأجسام كبر قوة قوة عظيمة هم أقوى بني آدم أجسامهم و... وهم أطول بني آدم اجساما ولا يعاد حتى إنهم لما أنظرواهم نبيهم هود عليه السلام قالوا من أشد منا قوة يعني ما علينا خوف من أقوى يا ما علينا خوف من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة كانوا بآياتنا يتحدون بماذا أهلكهم اهلكهم بألطف شيء وهو الريح ألطف شيء كانوا بآيات عيشة عليهم ريحا صرصر في أيام شاه لنذيقهم عذاب الفيزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصروا وين قوتهم جاءتهم الريح فاقتلعتهم من الأرض تنزع الناس تنزع الناس من الأرض والعياذ بالله كأنهم اعجاز نخل منقع ترفعهم إلى الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدقوا أعناقهم تدقوا أعناقهم كأعجاز نخل خاوية تشبيههم بالنخل دليل على عظم أجسامهم لكن هل نفعتهم قوتهم أمام بأس الله سبحانه وتعالى ما نفعتهم قوتهم لو استعملوا هذه القوة في الله كما ذكرهم نبي ومهود عليه السلام استفادوا منها ولكنهم طغوا, طغوا بها واغتروا بها وقالوا من اشد منها قوة ما أحد قادرنا أبد ولا أحد يستطيع أنه يتغلب علينا. نحن أقوى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوه يعني أنت مخلوق. الذي خلقك ليس أقوى منك. الذي أعطاك هذه القوة ليس هو أقوى منك. أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون غرهم قوتهم والعياد بالله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد عاد إيرم عاد إيرم نسبه إلى أبيهم إيرم نسبه إلى أبيهم إيرم أي بنو إرم وطيل نسبه الى البلد البلد الذي هم فيها اسمها إرم على كل حال سواء كان هذا من باب النسبة أو من باب الإضافة الامر في السهل إرم ذات العماد ذات العماد يعني القوة أمة ذات عماد يعني لها قوة لها قوة هائلة في أجسامهم في فروتهم ذات العماد وقيل ذات العماد اسم البلد لها عماد مبنية على عمد وعلى ولكن الراجع الله وعلم أن هذا وصف للأمة وليس وصفا للبلد وأن المراد بالعماد القوة التي يعتمدون عليها ويغترون بها التي لم يخلق مثلها في يعني مثل قوم عاد لم يخلق مثلها في البلاد ولذلك اغتروا قالوا من أشد منا قوة لأنهم لم يخلق مثلهم في القوة والعتاد والمال. التي لم يخلق مثلها لكن هل نفعهم ذلك ما نفعهم ذلك بل صار ضررا عليهم التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني مثل قوم عاد القبيلة الثانية ثمود ثمود نسبه إلى أبيهم ثمود وكانوا يسكنون في بلاد الحجر شمال الجزيرة شمال الحجاز شمال الحجاز يار ثمود في وادي القرى وادي القرى مداين صالح اللي تسمى مداين صالح هذه هي ديرتهموس وكانت بلادا خصلة النخيل والزراعه والقوه وكانوا مهره في نحت الحجاره وكانوا ينحتون الجبال ينحتونها ويخرقونها وينقشونها ويجعلونها مساكن لهم وهي باقية إلى الآن هي الآن باقية بيوت فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وابقاها الله آية ابقاها الله آية لمن يعتبر والنظر فيها ليس للفخر بها كما يقوله اهل الجهاله هذا تقدم ورقي وحضاره ينظرون إليها نظر العظام لا النظر فيها للاعتبار والعظه والتفكر هذه هي النظر فيها وإلا هي عجيبه في صورها ونقوشها ونحتها شيء عجيب معا ما كان عندهم مثل الالات الموجوده الان كيف توصلوا الى هذا أن يدل على ان عندهم قوه ومهاره وثروه ومع هذا لم تنفهم لما جاءهم نبي الله صالح كانوا يعبدون الأصنام لما جاءهم نبي الله صالح كفروا به وفي النهاية هددوه بالقتل اقترحوا عليه أن يأتيهم بآية يعني بمعجزة تدل على أنه رسول اقترحوا عليه فجاءهم بالناقة أي هو لثمود الناقة مصرة جاءهم بناقه على غير المعتاد وغير النوق المعتاد ايه من ايات الله ولكن لم يعتبروا بها هم اقترحوها ولكن لما جاءت لم يؤمنوا بها لان ما قصدهم الحق قصدهم التعنت والتحدي التحدي لنبي الله ما قصدهم انهم يطلبون الايه ما قصدهم الايمان وإنما قصدهم التحدي والتعنت فلما جاءهم بالآية كفروا بهذه الايه عقروها نهاهم عن أقرأ نهاهم عن لا تمسوها بسوء نهاهم عن أن يمسوها بسوء يروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء كانت تشرب الماء ماء البلد ماء البير كله وتسقيهم اللبن في هذا اليوم وفي اليوم الثاني يكون ماء البير لهم تشرح الناقه ولا تشرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب أحياني. هذه عاقبتهم ما نفعتهم قوتهم لما لم يؤمنوا بالله عز وجل وثمود الذين جابوا اي قطعوا الجيب هو القطع قطعوا الصخره جابوا الصخرة بالواد يعني قطعوه وخرقوه وجعلوه مساكن وغرف عجيبه باقيه الى الان جابوا الصهر بالواد وادي القرى وهي موجودة في هذا الوادي إلى الآن عبرة وعظة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم يمر عليها الكفار من قريش وغيرهم يمرون عليها في طريقهم الى الشام ولا يعتبرون بها ولا يتعظون بها وثمود الذين جاؤوا الصخرة اي خرقوه وقطعوه الصخرها الكبيرة الجبل الكبير ينحتونه ويجعلونه بيتا من ابدع البيوت وثمود الذين جاؤوا الصخرة للوادي وادي القرى هل نفعهم ذلك يقطعون الجبال يخربونه ويجعلونه بيوتا هل نفعتهم واغنتهم ومنعتهم من عذاب الله لما جاءهم لما لم يؤمنوا بالله عز وجل هذا كله تهديد لامه لي محمد كل هذا تهديد لامه محمد الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم من كفار قريش والمشركين كانهم اذا لم يؤمنوا فسيفعل الله بهم مثل ما فعل لاولئك هذا نذير وموعظه وثمود الذين جابوا الصخره بالواد والثالث من النماذج فرعون فرعون مصر وفرعون هذا لقب لمن يملك مصر لقب لمن يملك مصر فملوك مصر يقال لهم الفراعنه كما ان من يملك ارض بابل يسمى النمرود من يملك الحبشه يسمى النجاشي من يملك اليمن يسمى القيل الاقيال هذه القاب ومن يملك الفرس قالوا له كسرى ومن يملك الروم يقال له قيصر هذه ألقاب الملوك والرؤساء منهم فرعون ففرعون ما هو باسم الواحد او لقب الواحد بل هو لقب لكل من ملك مصر في الجاهلية هو قبل الإسلام والمراد هنا فرعون موسى الذي بعث إليه موسى عليه السلام تجبر وتكبر وادعى الربو قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري حملوا القوة والكبر والملك أليس لملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون هكذا يقول والعياذ بالله أما انا خير من هذا الذي يعني موسى عليه السلام الذي هو مهين فقير ما عندي شيء ولا يكاد يبين أيضا لسانه فيه لثه أو لثغه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال واحد وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا يكاد يبين يعني ما كلامه ما هو فصيح سبحان الله أنت كلامك فصيح ماذا انتفعت به فهذه حالة فرعون وفرعون ذو الأوتاد أيش الأوتاد الأوتاد يعني الجنود له جنود هائلة جنود هائلة سموا اوتادا لأنهم يثبتون الملك مثل ما تثبت الأوتاد البيت وقيل ذو الأوتاد لكثرتهم حتى كانوا يسكنون الخيام وبيوت الشعر التي تقوم على الأوتاد والأطناب والأعمدة لكثرة جنود حتى ملأ أرضه للجنود هل أغناه ذلك ونفعه ودفع عنه لا ما نفع اعتبروا يا من جاءكم هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعاندتموه اعتبروا بهؤلاء اعتبروا بهؤلاء وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد في بلاد الله سبحانه وتعالى طغوا والطغيان هو الزيادة والغلو والجبروت طغوا على ربهم فلم يعبدوه وطغوا على العباد وظلموهم وتعدوا عليهم واستعبدوهم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بالكفر والمعاصي والمخالفات لأن البلاد والأرض تفسد بالمعاصي تفسد بالمعاصي والكفر والمخالفات وتصلح بعبادة الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إصلاحها بأي شيء لبعثة الرسل وإنزال الكتب والفساد فيها المعاصي والمخالفات فالمعاصي والمخالفات فساد للأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالارض تفسد بالكفر والمعاصي والمخالفات وتصلح بالعبادة والطاعة واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فأكثر فيها الفساد ماذا كانت عاقبتهم فصب عليهم ربك سوط عذاب صب عليهم انزل عليهم صوت عذاب الصوت هو العصا الذي يغرب به ضربهم الله بسوط بسوط العذاب ما هم بالصوت المعروف لا سوط عذاب والعياذ بالله رب عليهم ربك سوط عذاب هذا في الدنيا عذاب الاخره اشد والعياذ بالله السبب انهم عصوا رسلهم وكفروا بربهم وافسدوا في البلاد بالمعاصي السيئات والجبروت هذا هو السبب ان الله صب عليهم سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد لب المرصاد بمعنى انه يرصد اعمال العباد ويحصيها ويجازيهم عليها او لب المرصاد يعني على الطريق فهو امامهم ما يحيدون عنه هم سائرون الى الله سبحانه وتعالى سائرون الى الله والله جل وعلا امامهم وعلى طريقهم لا يفرون ولا يتخلصون منه سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصار ثم ذكر سبحانه وتعالى أو نقف على هذا نقف على هذا إلى الدرس السابق الآتي إن شاء الله نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز القسم بآيات الله كقوله اقسم بآيات الله نعم آيات الله القرآنية نعم يجوز قسم بها لأنها من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته أما الآيات الكونية الليل والنهار والشمس والقمر هذه لا يقسم بها نعم ويقول حفظك الله وما حكم قول الشخص بالأمانة أول أمانة هذا في حديث صحيح في النهي عنه لا تحلف بالامانه لا يجوز الحلف بالأمانة وحلف يقول الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشر ذي الحجة وبين القول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليالي العشر أنها ليال عشرة الحجة مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة اليوم تابع للليلة اليوم تابع للليلة ما فهمت بشتابة يقول يقول حفظك الله كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام هي أيام عشرة الحجة وبين قول الراجح في تفسير قوله سبحانه وليال عشر أنها ليال، أنها ليالي, ليالي عشى الحج مع أن هناك فرق بين اليوم والليلة. لا أنت فهمت غلط لأن ما هو المقصود الليلة فقط. الليلة يتبعوا أنها يتبعوا أنها نعم. يقول فضيلة الشيخ فقكم الله. يقول من راجح من أقوال العلماء في التفضيل بين عشر ذي الحجة وبين العشر الاواخر من رمضان شيخ الإسلام رحمه الله يقول عشر ذي الحجة لياليها افضل عشر ذي الحجة عشر الاواخر من رمضان العشر الاواخر من رمضان لياليها افضل من ليالي عشر ذي الحجة وايام عشر ذي الحجة افضل من ايام عشر رمضان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التكبير الجماعي في أيام العيد ما يدود التكبير الجماعي ولا الدعاء الجماعي هذا بدعة يدعو كل واحد يدعو منفردا عن الآخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشفعة هو كل المخلوقات وأنها من ذكر وأنثى فهل يستثنى من ذلك الملائكة عليهم السلام حيث لا يسمونا بتسمية الأنثى الكلام في غير الملائكة الكلام في عالم الجن والانس وعالم الأرض أما عالم السماء هذا لا. لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعم. تقل فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى والليل إذا يسر يقول كلمة يسر هل هي فعل أو اسم لا فعل أصله يسري سرى يسري سراء فهي فعل وحذفت منها لاجل التخفيف وليأجل موافقة الفواصل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للإنسان أن يفسر بعض الآيات التي يتضح معناها ظاهرا له دون رجوع للتفسير لا يجوز يكون مخطئ قد يكون اخطا في تفسيرها ولا بد من الرجوع الى كتب التفسير الموثوقه كتب التفسير الموثوقه لانك تتكلم عن مراد الله تقول مراد الله في هذه الايه كذا فانت تحكي عن الله تقول على الله إذا قلت عليه بغير علم فإنك مؤاخذ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قراءة كتب التفسير التي تحتوي على الغث والسمين وهل تنصحون بقراءة تفاسير المبتدعة من باب الفائدة التي تكون فيها العالم يعرف الغث من السمين يأخذ السمين ويترك الغث أما الجاهل والمبتدي وال... والمتعلم فلا يقرأ إلا في الكتب النقيه التي ليس فيها إلا السمين لئلا يأكل الغث يموت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مجموعة من الأسئلة ذكرت كتب كتبا للتفسير تسأل عنها وهل تقرأ وهل تنصحون بها تفسير الأول حفظكم الله يقول زبدة التفسير لمحمد الاشقر الأشقر هل يعتبر من التفاسير المعتمدة هل مختصر لفتح القدير الشوكان زبدة التفسير هل مختصر لتفسير الشوكان فتح القدير مختصر جدا وفائدته قليلة أنا شفته فائدته قليلة ما اختصر في الحقيقة اختصار مفيد نعم وكذلك حفظك الله يسأل شخص آخر يقول كتاب فتح القدير للشوكاني هذا طيب في الجملة في الجملة طيب وفيه نقولات الشوكاني رحمه الله لم يعلق عليها فيها خطأ في العقيدة والتأويل نقلها برمتها ولم يعلق عليها، فهذا من ما قلت لكم للعالم لا باس يقرأ ويأخذ الجيد ويترك الردي. نعم. وكذلك حفظك الله تفسير الجلالين. تفسير الجلالين مختصر، مختصر جدا ومفيد، لكن فيه تأويل أيضا، فيه تأويل للصفات، لأن مؤلفه شاعرة الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المعطي. المحلي الشيخ السيوطي هما الشاعر عندهم تاويل نعم وكذلك ايسر التفاسير لأبي بكر الجزائري هذا ما قراته لكن اظن انه تفسير موضوعي او تفسير الدروس يعني دروس نلقاها في المسجد النبوي فسجلت وفرغت وما قراتنا فيها في الحقيقه حتى احكم عليه نعم. وكذلك حفظك الله تفسير ابن عطية المالكي. هذا جيد. تفسير ابن عطية جيد. لكنه لا يخلو من التأويل أيضاً. ولكنه جيد وإمام جليل تفسيره في التفسير وفي نعم. وأخيراً حفظك الله تفسير الماوردي الشاهي. والله ما طلعت عليه في اسمه. ما ذكر له. الماوردي إمام جليل وعالم متبحر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يمكن أن نقول إن أركان الإسلام الخمسة تجتمع في عشر ذي الحجة ولا يمكن أن تجتمع في غيرها ما وضح لنا للنجلة الله خير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المخدرات لها حد في الشرع وهل تقاس على الخمر في إقامة الحد هي أشد من الخمر فالدراس أشد من الخمر لأنها تفسد الجسم والعقل الخمر تفسد العقل وفيها مرض أيضا للجسم لكن أخف من المقدرات والعياذ بالله الدراسه تفسد الجسم نهائيا وتسلب الغيرة من الإنسان حتى يصبح كالحيوان نعم و يصاب بإدمان لا يصبر عنها ابدا ولو يبيع عرضه ولو يبيع دينه ويحصل المخدرات بعد انه ما يصبر عنها ولا يعيش بدونها والعياذ بالله نعم في الشيخ وفقك الله يقول السائل يقول نحن من اليمن وناكل القات ولا يخدرنا وإذا اكلناه فانه يعيننا على القراءه وهو لا كشف. يعينكم على الجلوس وترك الصلاه تخزين ياخذ يوم كامل وهو قزل ما يقوم ولا يصلي ولا يشتغل نفسه ولا يطلب الرزق هذه القاذي ليش تجحد هذا الجحود نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يقذف على أهله من ثمن القاس ويبني المساجد؟ حرام ثمن حرام اطلب الرزق بغيره ويغنيك الله عنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب توكل على الله ويطلب الرزق بالحلال يترك الحرام نعم ويقول حفظك الله ومن بنى مسجدا من هذا المال ولا يجوز بناء المسجد بمال حرام ما يجوز أن يتقرب الى الله بمال حرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح أن الأخدود في نجران حاليا الله أعلم الله أعلم في مكان يسمونها الآن الأخدود الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك كتاب في قصص الأنبياء تصدحون بقراءته والاستفادة منه قصص الأنبياء ذكره الله في القران اقرا الايات تفسيرها وهذا قصص القران موجود في القران نفسه تفسير لكن بعض العلماء لخص هذا في كتاب اسمه قصص الانبياء وهو اخذه من البدايه والنهايه لابن كثير كتاب جيد لا باس به وهو مأخوذ من البدايه والنهايه لابن كثير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين التهجد وبين الوتر؟ الوتر آخر التهجد، الوتر ختام التهجد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. قال صلى الله عليه وسلم اجعل آخر صلاتكم بالليل وتراء فهو آخر تهجد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة التراويح هل هي ثمان ركعات؟ ثم يأتي بعدها ثلاث فتر أما المقصود بالتراويح، تراويح لم يحدد لها ركعات حتى صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان ولم يحدد وأيضا قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والصحابة صلوها ثلاثا وعشرين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حضرة المهاجرين والعنصاء وخففوها والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده وكان يطيل إلى القيام والركوع والسجود حتى قرأ في الركعتين بخمسه أجزاء وزياده قرأ بالبقره والعمران والنساء في ركعتين ويركع مثل قيامه ويسجد مثل ركوعه عليه الصلاة والسلام من يطيق هذا الصحابه رضي الله عنهم خففوا الصفه وزادوا في الركعات فمن اراد ان يصلي صلاه الرسول وهو منفرد بنفسه الله يقوي اما من يأم الناس فانه يخفف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والمريض ولا هذا الذي لاحظه الصحابة رضي الله عنهم ولم يحدد الرسول لكن هذا يقول الشيخ الإسلام يرجع إلى نوعية الصلاة فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات ومن كان يخفف الصلاة فإنه يزيد عدد الركعات مثل ما فعل الصحابة نعم يقول فضيلة الشيخ فضلكم الله هل تشرع صلاة التراويح في غير رمضان في البيت في كل ليلة ها هل تشرع صلاة التراويح في غير رمضان وذلك في البيت كل ليلة لا صلاة التراويح خاصة برمضان خاصة برمضان وهي بين الماء وهي, وهي بعد العشاء بعد صلاة العشاء مباشرة أول الليل صلاة الترويح هي خاصة رمضان. أما قيام الليل في غير رمضان فهذا يسمى التهجد قيام الليل نعم ما يسمى تراويح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة التي هي من القواعد من المس... التي التي هي من القواعد من النساء الكبيرات في سنها هل يجوز لها أن تسافر وحدها بدون محرم لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الامرأة كنة. العام الكبيره والصغيره والصغيرة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تساور الا ومعها ذو محر افرض انها مرضة في الطريق أو في الطائرة أو في السيارة من الذي يتولىها من الذي يحملها من الذي يشرف عليها تحتاج إلى مهر افرض ان الطائرة عدلت عن الخط الذي تسير فيه إلى بلد آخر من يتولىها في البلد الاخر من يستقبلها لا بد معها من محرم والكبيرة تحتاج إلى المحرم أكثر يخدمها ويحملها ويخدمها و... نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الرجل الذي يصلي وهو مكشوف الرأس هل ينكر عليه لا لا ما ينكر عليه ولكن تجمل للصلاة أحسن تغطية الرأس واللباس على الرأس أحسن بالعمامة بالغترة بالشمار أحسن من مكشوف الرأس وإلا الحمد لله الصلاه صحية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا طالب علم جديد فمن أين أبدأ هل أكمل الدروس مع إخواني عند فضيلتكم من هذا اليوم او أن هناك شروطا او علما يجب علي تحصيله قبل أن أبدأ احضر الدروس عندنا وعند غيرنا من المشايخ واقرأ بالكتب التي يشرحونها وهذا طلب علم والحمد لله نعم وإن وجدت من تقرا عليه المحتصرات تحصلها ويحصلها ويشرحها لك وهذا احسن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان اباه كافر يقول وهو يهنئني بعيد من اعيادهم يقول يقول ان اباه كافر وهو يهنئه بعيد من اعيادهم وينتظر مني جوابا على هذه التهنئه فهل اجيبه لا لا تجيبه لأنها لا منكر ولا يهنى بالعيد ال... بأعياد الكفار ما يهنى بها لأنها غير مشروع نعم صديدة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص كان له ماض سيء وكان بائع مخدرات وشاربا للخمر وكان يسرق ولا يصلي ولا يصوم ومضى على حاله هذه عشو سنوات وتاب إلى الله الآن من هذا الفعل الحمد لله تقول هذه المسروقات من أناس لا يعرفه ولا يعلم قيمتها ولا يعلم قيمة المبالغ التي سرقها من كثرة سرقاته فماذا عليه في الصلوات وفي الصيام وفي الغيبة والنميمة وفي الأمور المسروقة أول شيء التوبة الحمد لله من الله عليك التوبة فحافظ عليها وحافظ على الصلاة وعلى العبادات واشكر ربك على ان وفقك للتوبه والامر الثاني امور الناس التي اخذتها منهم ان قدرت على ردها عليهم فردها وان لم تقدر فتصدق بها عنهم واذا لم تقدر لا بردها ولا بالصدقه عنهم فانك تسال الله التوبه والاعانه متى ما قدرت وهم موجودون تردها عليه واذا تعذر عليك الرد فانت معذور ان شاء الله المهم التوبه التوبه هذه هي الاخر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل لي اربعه ابناء ذكور وبنت واحده اكبرهم يبلغ من العمر سبعة عشر عاما فهل إذا اعطيته مبلغا من المال تشجيعا له على الطاعه يلزمني ان اعطي بقيه اخوانه مثل ذلك المبلغ لا ما يجوز لك ما يجوز تخصه بالعطيه تعطي اخوانه مثله الذكور مثله والاناث على النصف تادل بينهم هذا في العطيه واما النفقه فانت تنفق على كل واحد قدر حاجته الصغير له نفقه والكبير له نفقه والمتوسط له نفقه وهذا ما يلزم فيه المساواة كل على قدر حاجته النفقة وأما العطية والتمليك فلا بد من التسوية والعادل بينهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا عادة في وهي إذا أراد الرجل الزواج وخطب البنت من أبيها يقوم أبوها بمشاوره إخوانه فربما عرضه أحد إخوانه وقال أريدها أنا لابني سؤاله هل هذا من الخطبة على خطبة الأخ نعم إذا مال ولي المرأة إلى تزويجها من كفء لها فلا يدخل عليها احد فلا يجوز لا لأخي ولا لغيره ان يدخل عليه ولا يخطب على خطبة أخي نعم هو ابنك يرزقه الله غيرها نعم وهذا نوع تحجير هذا نوع تحجير على ابن عمه، هذا تحجير من أمور الجاهلية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أريد أن أفتح محلا باسم والدتي لكن الربح والبيع والشراء يكون لي وذلك لحاجة الماسه لذلك لقضاء الديون التي علي وانا موظف والراتب لا يكفي بالمتطلبات فهل يجوز لي ذلك شرعا لا لا يجوز لك تخالف النظام لان نظام ولي الامر يمنع الموظف ان يفتح محلا تجاريا ويمنع الاحتيال وجعله باسم غيره من باب الحين هذا ما لا يجوز فأنت إذا كانت الوظيفة ماتت فيك تتركها ورشل البيع والشراء الحمد لله يوم تفرع للوظيفة أم لا تفرع للبيع والشراء وترك الوظيفة نعم لقوا فضيلة الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها هل السترة واجبة في الصلاة لهذا النص لا عند جمورها العلم السترة سنة ليست واجبة رسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيح في صلاته لم يذكر له السترة السترة سنة مكملة من المكملات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول إنها تذهب إلى المدرسة بالباص ومعها زميلاتها ولكن عند الرجوع ينزلنا جميعا وتبقى مع السائق وحدها لمدة خمس دقائق لا يجوز لها أن تبقى بل تنزل تذهب إلى بيتها تمشي أو يستقبلها او أو أمها أو تأتي تأخذ لمحل نزول الطالبات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول هل يجوز الصلاة ما بين الأذان والإقامة خارج المسجد وذلك لأنني سائق باص والبنات والطالبات يخرجنا في وقت إقامة الصلاة ومعي عدد من السائقين فنصلي عند المدرسة ولا نصلي في المسجد أم أن الأفضل أن أصلي منفردا بعد انتهاء من العمل وإنصال الطالبات لا أصقل معهم ولا جماعة صلوا عند المدرسة مع زملائك جماعة ولا تصلي وحدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سجود التلاوة إذا كنت منفردا في الصلاة فهل له تكبير نعم ورد أنه يكبر اذا سجد تكبر نعم وإذا كان سجود التلاوة في الصلاة إنه يكبر عند النزول وعند الارتفاع منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والاقامه لا يدعو بلا رفع يدين. يدعو بلا رفع يدين لأنه لم يرد في هذا رفع اليدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان لي إذا كان لي حاجتان مختلفتان وأريد أن أستخير فيهما فهل أصلي لكل واحدة منهما صلاة مستقلة صلاة استخارة أم أجمعهما في صلاة واحدة إذا كنت تريد جمعهما قبل تعمل حاجتين جميعا استخير لهم استخارة واحدة أما إذا كنت تريد تعمل كل واحدة على حدة فإنك تستخير لكل واحدة على حدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث أن الأخلاق مقسمة كالأرزاق فهل معنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يغير ما هو عليه من أخلاق نعم الأخلاق الجبليه هذه من الله ولا يستطيع الإنسان ان يجعلها في نفسه وأما الأخلاق التخلقية الأخلاق على قسمها خلق جبله الله عليه وخلق يعود نفسه عليه ويتربى عليه هل التخلق يسمى هل يسمى التخلق نعم ننسى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه